اذْرَآنَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّ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 وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كفيرا ونذكرك كفيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فطونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 كُلُوا وَرَعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىً ولا قد أرنا هواياتنا كلها فكذب وأبى قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بالسحرك يا موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بالسحرك يا موسى فَلَنَأْتِي أَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُوَعْدًا لَا نُخْلِفُ مُوَعْدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَا كَانَ سُوَى قَالَ مُوَعْدُكُمْ يَوْمُ الْزِّنَةِ وَأَيُّهُمْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كِيدَهُ ثُمَّ أَتَى قال لهم موسى وايلكم لا تفتنوا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم وسر النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم فأجمعوا كيدكم ثمئتم صف، فأجمعوا كيدكم ثمئتم صف، وقد أفلح اليوم من استعلى.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 فَلَوْ قَطَعْنَا عَنِ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبْنَاكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ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 وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنٌ قَدَعَ مِلَ الصَّالِحَاتِ فَوُلَاءَكَ فَأُلَاءَكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّةُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وظل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل إِلَا قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتْغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَغَبٌّ كل من كل من طيبات ما رزقناكم ولا تتقوا فيه فيحلل عليكم غضبٍ كل من طيبات ما رزقناكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبٍ فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسى قَالَ هُمْ أُولَاءَ يَعْلَى أَثَرِ وَعَجِنْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّ قَمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَظَلَّهُمُ السَّامِرِي فرجع موسى إلى قومه غضباً أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً فَقَالَ عَلَيْكُمُ الْأَهْدُ أَمْ أَرَتُمْ أَيَّ حِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَعِدِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقُوا وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَعُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يوم يُفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إلا بثم إلا يوما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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ إِنَّكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَظْمَأَ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 وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَاقُلْ لَكُمَا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَذَا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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولا عذاب الآخرة يا شدوا أبن قا أَفَلَمْ يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُلِنُّهَا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 أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي و من اهتدى